وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف ك ن افتراه و أ ع ا ن ه وعليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 ويوم يخشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي ل م ا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ئ ك شر مكانا م و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقلنا اذهبا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك إ ان يتخذونك الا ّ هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا انصبرنا عليها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 ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا د ع ا ء ك م فقد كذبتم فسوف يكون لزاما